المبادئ المطيدة في التوحيد والفقه والعقيدة بسم الله الرحمن الرحيم إذا قيل لك من خلقك خلقني الله وخلق جميع المخلوقات والتليل قول الله تعالى الله خاجق كل شيء إذا قيل لك من ربك ربي الله ورب كل شيء والتليل قول الله تعالى قل لا غير الله يغري ربا وهو رب كل شيء فقوله دعال الحمد لله رب العالمين اذا قيل لك لماذا خلقك الله خلقنا لعبادته فالتليد قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اذا قيل لك ما دينك ان هو دين الاسلام حقه والدليل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فقوله تعالى هو الذي ارتدى أصوله بالهدى ودين الحق فقوله تعالى أمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهوه الأخرى دمن الخاسبين فإذا قيل لك من نبيه نبيه ونبيه هذه الأمة جميعا هو محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالدليل قول الله تعالى ما كان محمد النبا عدم اتجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فقوله تعالى هو الذي بعث بالأميين أسولا منه مثل عليهم آيات يزكيهم فيعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل في ضلال مبين فقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه لعلكم تهتدون